وصل على محمد وعلى آل محمد إنك حميد مجيد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد الرسول Hei ala al-salah, Hei ala al-falah, Qad qameti al-salah, Qad qameti al-salah, Allahu تم صفوفكم وزروا وسد الخلل استووا الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 ونن نين امين بسم الله والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا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 يَقُولُونَ أَنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ إِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث هوسا إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوا اذهب إلى فرعون إنه طغى فَقُلْ هَلَّكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّى وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَى فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبَرَىٰ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ فَحَشَرَ فَنَهَدَىٰ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى فَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى أَأَنْتُمْ أَشَدُّ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 Sumia Allah liman hamida Rabbana wa lakal hamd Allahu Good <laughs> boy.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 Ihdina s-siraat al-mustakim Siraat al-lazina an'amta alayhim Ghyri al ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما منطى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى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 In nou horror a v aunque God amen الحمد الله أكبر. الله أكبر. <تصفيق> الله أكبر.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 رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده ونعود بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب نعود بك من الكسل وسوء الكبر رب نعود بك من عذاب في النار وعذاب في القبر أصبحنا على فطرة الإسلام،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 اللهم إنا نسألك العفو والعفية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعفية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمر روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا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 ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه اللهم اغفر له اللهم ارحم ما لم يؤذي أي يحدث فيه متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة متفق عليه قوله الفذ المنفرد المصلي وحده عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدهم إليها ممشاً فأبعدهم والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجراً من الذي يصليها ثم ينام متفق عليه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 أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له فلما ولا دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال نعم قال فأجب رواه مسلم قوله ولا انصرف وقال ابن مسعود رضي الله عنه قال لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض إن كان المريض لا يمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة وقال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 يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها متفق عليه عن زينب الثقفية رضي الله عنها قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحدى كن المسجد فلا تمس طيبا رواه مسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقدوا أزرهم من الصغر على رقابهم فقيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا متفق عليه عن عتبان بن مالك رضي الله عنه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي وإذا كانت الأمطار سال الواد الذي بيني وبينهم ولم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي لهم ووددت أنك يا رسول الله تأتي فتصلي في مصلا فأتخذه مصلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله فغدا